بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما سَمُودْ فَأَهْلَكُوهُ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوهُم بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَسَبْعَةَ أَيَّامٍ فترى القوم فيها صزعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة ذٰلِكَ اخْتَرَاعٌ وَامِيًا إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَعِبْرَةً لِّمَنْ كَانَ يَخْشَىٰ وَاتَّوَحِيلا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ ذُكَّتَ وَاحِدًا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَ الْوَاقِعُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فوقهم يومئذ سماليا يومئذ تعاضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هذا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هميئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشمال ليتني لا يقول يا ليتني لم اؤت كتابا ولم ادري ما حسابا يا ليتنا كانت القاضيا ما اغنى عني مالي همك عني سلطانيا خذ موسى ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون لِكَا هِن قَلِيلاَ مَا تَذَكَّرُونَ تَنْسِي لُمَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّنَا لَعَلَّامُو أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى اسبح باسم ربك العظيم